ترجي من تشاء منهن وتؤوي مَنْ من تشاء ومن ابتغيت من من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ويرضين بما 119. وعندهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما